si anndi si sa jambu watphone na na ثم سام الجذور، لله وأعبد. اَثَابْتِ دَارْ تُونَ يا النبي النبي عم يشربوا كل مره وانتم en san ni ju فَجَدُونَ لَا يَعْبُدُونَ الله أكبر مِنَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَنْ